ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد الذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد الذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا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 أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا ولك الشكر على كل حال لك الحمد بجميع المحامد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك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 اميننا اللهم لك الحمد على نعمك العظيمه وآلائك الجسيمه حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس الحمد لله الصادق في قيله قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين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 ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك انك والى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله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 اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلال وادفع عنا به النقم وازدنا فيه من النعم يا حي يا قيوم اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين واجعلنا فيه عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة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 وايَّكَ سُلْطَانُهُ وَقُلْتُ يَا أَعَزُّ الْمَقَائِلِ سُبْحَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَحْسَنُ كُتُبٍ نِظَامًا وَأفصَحُهَا كَلَامًا وَأبَيَّنَهَا حَلَالًا وَحَرَامًا اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الشقوة إلى الهداية ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم اللهم اقسم لنا من خشية كما تحول به بيننا وبين معصيتك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 ولا أضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا نيتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضاءها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين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 والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم كله مؤيدا ونصيرا واجعله لأوليائك معينا وظهيرا وعلى أعدائك سيفا شهيرا اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم ما قدموا للإسلام والمسلمين فاجعله في موازين أعمالهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك أن تؤمن فزعنا يوم الوعيد وأن ترزقنا الجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود يا رحيم يا ودود اللهم يا عالم الخفيات ويا قاضي الحاجات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا ذا العز والجبروت أنقذ المسلمين من كل ملحد وطاغوت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 وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جنات الخلود اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا في القبور إذا وارعنا التراب وتركنا الأهل والأصحاب وهجرنا الإخوة والأحباب اللهم اجعل قبورنا رياضاً من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ارحمنا عند الموت وهوّن علينا سكرات الموت اللهم ارحمنا عند سؤال منكر وناكير وارحمنا إذا خالقنا الديدان يا رب العالمين اللهم ارحمنا يوم الفزع الأكبر واجعلنا من الآمنين اللهم ارحمنا عند تطاير الصحف وارحمنا عند نصب الصراط اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اجعل آخرة كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وَأَنَّ محمد رسول الله وتوفنا وأن تراضم عنا غير غضبان واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين يا أرحم الراحمين اللهم وفق جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوة إليه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان جندك ولا يخلف وعدك اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أدر عليهم دوائر السوء اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك اللهم صدع بنيانهم وشل أركانهم وجمد الدماء في عروقهم وأرنا بهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي ابن خلف يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان اللهم عجل لهم بالفرج والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع الضر عن المتضررين والاضطهاد عن المضطهدين وفك أسر المأسورين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم وفقهم إلى ما فيه الخير لأوطانهم وأمتهم يا رب العالمين اللهم وفقهم إلى ما فيه غض أبصارهم وتحصين فروجهم يا رب العالمين اللهم اجمع قلوبهم على الهدى والحق يا رب العالمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم قهن شر التبرج والسفور والاختلاط اللهم رزقهن الحجاب والعفاف والحشمة والحياء وصنهن أن يفتن أو يفتن يا سميع الدعاء اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا رب العالمين اللهم أقر أعيننا برفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد العقصى إلى بلاد المسلمين اللهم طهره من الغاصبين وأخرجهم منه أذلة صاغرين ورزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك وفي بيتك المقدس وفي مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم فاجمعنا في المسجد الأخصى يا رب العالمين واجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا حي يا قيوم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 الاسباب وحيل بيننا وبين الاهل والاصحاب الهنا قد حضرنا ختم كتابك وانخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطرد فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا حول لنا ولا قوة إلا بك حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وحضرها وأمن ختم القرآن وتجاوز عنا ما حصل من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان يا منان يا رحيم يا رحمن إلهنا سواك فيدعى أم هل في الكون إله غيرك فيرجى لا إله إلا الله إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما ألطفك بمن سألك وما أرعفك بمن أملك أنت ملاذنا إذا ضاقت السبل وأنت ملجأنا إذا انقطعت الحيل اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى رحابك من كل فج عميق يرجون رحمتك ويخشون عذابك تركوا أموالهم وأهليهم وأوطانهم وأولادهم وأعمالهم يريدون جنتك ويخشون عذابك رفعوا أكف الضراعة إليك وذرف الدموع اللهم فاعطهم سؤلهم اللهم أعطهم ولا تحرمهم وزدهم ولا تنقصهم وأكرمهم ولا تهنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على حبيبنا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار اللهم صل عليهم ما زهرت النجوم وصل عليهم ما تلاحمت الغيوم اللهم صل عليهم ما أشرق الضياء ولاح وصل عليهم ما تعاقب المساء والصباح سبحان ربك رب العزة عنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد.